الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء من إن إلا في ضلال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 أَمِنْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَفْصِفُ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمورَ أَمَ مِنْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم الرحمن ان الكافرون الا في غرور ام هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل في عتو ومنفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا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 قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل راب كَن يالله ومَن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا النبي وعلييه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رايتم ان فَمَنْ يَاتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينَ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون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 مما زم الشاء بنميم من للخير الخير معتدن عتل بعد ذلك زميم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الأولين سنسمه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذا قسموا ليصرموا النا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين انودوا على حَرْفِكُمُ ان كنتم فارمين فانطلقوا وهم يتقافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما راوها قالوا اننا لضالون نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها اننا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولاذاب لاخره اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم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 أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة نبصارهم ترهقهم ذله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 ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمه يربه لمبد بالعراء وهو مذموم فجت ربه فجاله من الصالحين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 وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقيا؟ وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة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 وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها امقرا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابا فهو في عيشه راضيه في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في ليام الخالية وأما من انتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولمدر ما حسابيه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 إنكوا كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام لله من غسل لا يأكله إلا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 ولو تقول علينا بعض لقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم منحب عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج تعرج والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبذ صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما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 ازواجه من او ما ملكت ايمانكم فانهم غير منومين فمن يتغوروا وذلك فاولائك هم العادون والذين هم لاماتيم وعهدهم راعون والذين هم في شهادتهم قائمون والذينهم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرم فما للذين كفروا لك محقين اليمين وعن الشمال عزين أيط كل أمر منهم يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارح والمغارب إنا لقادلون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يفوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من لجدات سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون قاشعة نبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أننذر قومك من قبل أن يوم عذاب نليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أم الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من بِكُم وَيُوخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ وَلَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤُهُمْ إِلَّا فِي رُورَةٍ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِيَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَمُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ 124. وإني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهم نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هجا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا قَطِيعَ آتِيهِمْ أَغْرِقُوهُ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَاجِئًا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا صدق الله العظيم